إثنان، استمع إلى الجمل وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور ذهبنا إلى العمرة في اليوم التاسع من رمضان صليت صلاة التراويح في جامع الفاتح الطلاب يستمعون إلى تلاوة القرآن من المدرس صام الولد في اليوم الأول من رمضان جاء وقت الإمساك وبدأ وقت الصوم أذن المؤذن صلاة المغرب للإفطار زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة